وَبَتَلُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِصْرَافًا وَبِدارًا أَيْ يكبروا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ